لا اله الله القرآن الله أكبر الحمد لله رب الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك فَإِنَّ رَبَّكَ قَادِرٌ إِنَّهُ سَمِيعٌ أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها فَلَا بها فلا, فلا معهم حَتَّى معهم فِي حَدِيثٍ في إن الله جامعونا فقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون وَإِنَّمَا الْكَافِرِينَ مَعَكُمْ وَإِنَّمَا